بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق ما الحق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 ف أ م ا ثمود ف أ ه ل ك و ا بالطاغيه واما عاد ف أ ه ل ك و ا بريح ص ر ص ر ع ا ت ي ة سخرها عليهم سبع ليال و ث م ا ن ي ة أ ي ا م حسوما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 ف ع ص و انا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في ا ل ج ا ر ي الجارية, إنا لما طغل ما أحملناكم في الجارية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 وانشقت السماء, فهي وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أ ر ج ا ئ ه ا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه ة يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ, خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فاما من أ ُ و ت ي كتابه بيمينه فيقولها أ ا ق ر أ ُ و ا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشتي الراضيه في, في جنه عاليه ة قطوفها دانيه, قطوفها دانية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 واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه كتابي ولم ادر ما حسابيه يا ليتها, كانت القاضية يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه, ما أغنى عني مالية هلك عني س ل ط ا ن ي ة خذوه فغلوه, فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم, الجحيم صلوه ثم في س ل س ل ة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في س ل س ل ة ذرعها سبعون ذراعا تسلكوه إنه, انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم, فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إ ل ا من غسلين لا ي أ ك ل ه ل موسوعه إ ل النابلسي ا خ ا ط ئ و ف ل م م ب للعلوم ن و الاسلاميه وما لا تبصرون إ ن ه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون, وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون, ولا قليلا ما تذكرون تنزيل, من العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض ا ل أ ق ا و ي ل ولو تقول علينا بعض ا ل أ ق ا و ي ل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أ ح د عنه حاجزين فما منكم من أ ح د عنه حاجزين و إ ن ه ل ت ذ ك ر ة للمتقين و إ ن ه لتذكره للمتقين وانا لنعلم أ ن منكم مكذبين و إ ن ا لنعلم أ ن منكم وإنه م و س ر و ع ل ى النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ي ق ن فسبح ب م ربك ا فسبح باسم ربك العظيم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع قدمت لكم من لكم التلاوة الطريق إلى الله التلاوة الطريق إلى الله هذه هذه موقع من